كتاب الله أولى باهتمامي وأولى بالمديح وبالمعاني هو الحكيم وقول فصله والفرقان والسبع المثاني كتاب الله أولى باهتمامي وأولى بالمديح وبالمعاني هو الحكيم وقول فصله والفرقان والسبع المثاني ومن حفظ الكتاب ينال عزاً وفضلاً دائماً طول الزماني هنيئا حافظات الذكر طوبا لكن فطبنا نفسا في أماني أرامي فأتدعو الله دوما لليل الأجر في أعلى الجنان وتبذل جهدها لكتاب ربي بدار جمعت خير الحسان جزى ميثاء ربي كل خير على الوجه المضيء من اللسان رياض الجنة استلمي تحايا يطيب بذكرها أهل الزمان رياض الجنة استلمي تحايا يطيب بذكرها أهل الزماني دموع العين قد ذرفت سرورا مشاعل أغلى الأمان فقد حظيت بمن يتقن حفظا يسرنا إلى المعالي كل آن وعشنا بروضة ترقى بنور أفاني ننحى وأسنخ بالزمان فلي أمل المجدة كم تفانت وأشجت كل سمع بالقرآن منال أقبلي وارغي فؤادا بآي الذكر وغترف المعاني وريم إن ذكرت الأجر حقا يرف القلب يفهو للجناني وذيري ما تراجع كل يوم تجد السير للعليا تفاني أشاد والجبين وشع نورا لأنف البسي عقد الجمان وريم بنت يوسف ذات خلقين ونالت كل طيب في الجنان ورئيثاء أطاعت أمر ربي فبشرى بالمكارب والأمان وديان تقول أرى ارتياحي بحفظ الآي روحي في ازدياني سمية قد هوات لسجود شكر ومن يا ساس تجاهد في التزاني وانت ايها يا قد نلت فضلا بمن من كنا نبداو في التهاني واصوات بمركزنا توالت بتكبير تعالى في المكان فبارك ربنا فينا جميعا وأدخلنا رياضا من جناني وألبسنا الكرامة تاجعي الزن بجودك يا عظيم الإنتنان فبارك ربنا فينا جميعا وأدخلنا رياضا من جناني وألبسنا الكرامة تاجعي الزن ایجودی که یا عقیم الانتناهی ارائه شده توسط وبسایت سایت سنت دانلود